قصيدة استغفارية للشيخ محمد أبي سعود الخلبة القادري الشافعي الآصاري المقدسي المدفوني بتربة معلومة أدسسه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أستغفر الله كل التهر يجمعه مما به أدمعي فاوت من الندامي أستغفر الله من سور الفعال دالع المشيب وجال وقت بالهرام أستغفر الله من أوقات ما سلفت باللهب واللعب والآثام والجروم أستغفر الله من شر عيون وما يلاقي صاحبها من شرها العمي أستو الله من قول اللسان إذا طال عنا له بالسوء في الكلم أستو في الله من آبة تناول غدا أستو في الله من آبة تناول غدا لم زاجننته ما من أستغفر الله من مشي الحرام ومن إقدام يقدامها في ظلمة الظلام أستغفر الله من كبر النفوس على أقل خلق بداه بارئ النسام أستغفر الله من جعب يكون بها, يكون بها أستغفر الله من جعب يكون بها سوقها من ارتجاب الكبر والعظام أستغفر الله من لب به عجوب غطت سرائره عن مشهد الكرم أستغفر الله إن أحشاءنا هجعت يوما إذا جاءت الأوقات بالسقم أستو الله إن راق الزمان بنا أن نلتفت للسواء من شدة الآلام أستو الله من وقت يضيع جدا من غير ذكر لمبدي أفضل يعني أستو الله ما دام الزمان وما بعد الزمان إذا ما جاء بالامامي أستو الله في الطرقات يجمعها ما عشت في من الوراء ميت للعدامي أستو الله حال النوم في زمني وحال صحب منا يفضي للنقامي أستو الله مما ليس يدركه فهو أستغفر الله مما ليس يدركه فهم الغبي من التقدير في القسم أستغفر الله من جهر بما غردت آيات مولى على من عالم القدم أستغفر الله من فهم السقيم بما به الرواة أنت بالصدق في الهمم. أستغفر الله من ساعات غفلتنا في يقلاة وقعت أوعاء من الحلم، أستغفر الله من طرق الفساد ومن شر العناد وما قد كان في دمّي، أستغفر الله من كل الأمور إذا أردت بصاحبها في الحلي والحرام، أستغفر الله من ميلي إلى أحد غير الذي قد سمي بالعادل الحكم أستغفر الله مما لسته أعلمه وما علمت إذا لم يجد كالبهم أستغفر الله تعداد الزمان كذا عدت الحصات وعدت بهري في الأكام أستغفر تعداد البحار وما تموجت رحوة مع ليلها البهم أستغفر الله تعداد البرار وما فيها من الطير والأشجار والنعم أستغفر الله تعداد السماي وما فيهن من ملك واللوح والقلم أستغفر الله حتى الخلق أجمعه من سائر العرب والأعراب والعجن أستغفر الله ما لاح الصباح وما كشفت نجوم السماء عن صغرها البسم أستغفر الله الله ما أن المشوق وجاء من فرض وجد دعي الأحشاء كلامي أستغفر الله ما كانت موصلة بين الأعباء وبردت زفرة الهيامي ثم الصلاة مع التسليم يتبعه على إمام الوراء مع غوفها الشهمي محمد المصطفى المختار من كشفت به الهموم مع الأسواء والغمم ما جاء عبد إلى الأبواب مفتقرا يشكو إليك حلول الأحاد في العمم أو ما شدت يومت الأسحار في سعر فأحرقتها مهجل الشاق بن